علي، علي علي، علي علي، علي علي، علي يا داحي خيبر يا داحي خيبر يا داحي خيبر يا داحي خيبر يا ابو الحسن هو لو قطعونا نمشي على ممشاك ما يرهبون للموت احنا وياك لو وذرونا فينا يا ابو الحسن من رفضونا ما همنا كل شر هلي هلي يداحي خير هلي هلي يداحي خير هلي هلي يداحي خير نقضي العمر وياك يجمعنا دربك والله يداحي الباب هيمنا حبك وسط القلب شلناك شاهدنا ربك يروينا حبك دوم ننصى في بيك احنا نفخه بايعك رب الكون يشهد غديره صوت الملك جبريل هز الجزيره بعد الرسول تصير انت اميرا امر فرض عنا استمش بمسيره قلب المحب سرى علي علي يد حي خيو رب السما بس بيك ودع اسراره نورك يا ابو الصبطين بداره خصك امير الكون يا حامجاره بالاخر بيمنا جنة ونار بيدك الكوثر علي يا داحخيب علي يا داحخيب عقيدة غيرك يا سيد الكون لا ما نريده كل شي عايز اليوم ومحن ايداه وينادي المعبود بالفرح عيده فجر العدل طر هلي هلي يداحي خيروة هلي هلي يداحي خيروة هلي الله ورسوله بيك صاف اعتقادي ما هذا نص صعبات انت اعتمادي بكل شدة لو مرت بسمك انادي حبك سكن بحشاي نور فؤادي من عالم الظلمة علي علي يا علي علي, علي تشهد يا ابو الحسن انسوح الحرايب كل معركه بيناك تفن الكتايب هي منزل على عداك يا للمصايب يا بطل يا فرغام يا ابو الاطايب اللي ياكل عدو قرط يداح خيطه الشاعر الأديب سعد مطلوب الخفاجي